غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويل للمقففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون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 كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك كما سجين كتاب مرقون ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتبنتين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم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 كلا إن كتاب لبرار لفي إليين وما أدرى كما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون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 صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن لبرار لفي نعيم على برائك يا يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا ها اولاء الضالون وما ارسل اليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون الا لارائك يا ينظرون ينظرون هل ثوب